يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع قطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى, ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يأمر سَميع عليم ولا يئثرن الفضل منكم ثم والسعه ان يؤتوا الاضربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعطوا وليشفعوا الا تحبون اين يرضى الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات نعموا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنصنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم اللهم هم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبير الخبيثات للقبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون